الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون هي قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون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 تُلُّن فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَتُمِتُّ تَفْهَمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُوكَ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَٰذٍ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين، ولوط أتيناه حكمه وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث.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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الْضُرَ أَنِّي مَسَّنِي الْضُرَ وَأَتَأْرَحَمُ الْرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِيادِنَا رحمةً من عندنا، وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَلَنْنُونِ إِذْ هَبَّ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدْرَةَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الْعُلُومَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَهْلَ تَسْبَحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وذكر يا إِذْنَ دَرَبَهُ رَبِّ لَا تَذْرِنِ فُرْدَهُ رَبِّ لَا تَذْرِنِ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووأبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبوا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولت أحسانة فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّ تواحدة أمّ وأنا ربكم فعبدون وَتَقَطَّعُوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون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 حتى إذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا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 أن الأرض يرثها عباد الصالحون، إن فيها ذل بلا غل عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.